وهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى وتوبير شديد لأولئك النفر الذين أخذتهم العاطفة لبعض أقاربهم فحصل منهم شيء من المحبة لهم لوجود الغرابة وجود إذن كذلك غير ذلك من الأسباب التي جعلتهم يحبونهم أما لدينهم فلا يحبونهم أبداً وإنما لأجل القرابة التي كانت حاصلة بينهم حصل شيء من محبة لهم فعاتبهم الله جل وعلا على هذا عتابا شديدا ووبخهم سبحانه فقال ها أنتم أولئك تحبونهم أي لقرابتهم منكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله والمقصود به هنا جنس الكتاب جميع الكتب تؤمنون بها وهم لا يؤمنون بالكتابكم فهؤلاء نسر أهلاً هم وهم بغاية البغض لكم والغيظ عليكم الحنق ويتمنون ردتكم وابعدكم عن الدين وفيه أيضاً كذلك كما ذكر بعض العلماء أن أهل الحق ينبغي أن يكونهم أولى بالصلابة والشدة من هؤلاء الذين هم عن الباطل وأن لا يميلوا إليهم أبداً فيكونهم حق بالصلابة وحق بالشدة أما هؤلاء هم على خنا وعلى باطل وأنتم تتوددون إليهم فهذا لا ينيق بكم هذا لا ينيقوا بكم فهم على باطل وعلى خنا وعلى شر وأنتم ربما تتوددون إليهم وتحبونهم لا يحبونكم فالمؤمن صاحب الحق هو أولى بالصلابة في دينه وأولى بالشدة في الخير من هؤلاء الذين هم على الباطل كما قال ذلك الصديق حسن رحمه الله تعالى قالوا في توبيخ لهم شديد لأن من بيده الحق أحق بالصلاة والشدة ممن هو عن الباطن وصدق رحمه الله فما ينبغي للمؤمن أن يمين إلى كافر وهو على هذا الشر وهو على هذا البلاء أو يمين إلى مبتدع منحرف عن الصراط المستقيم وعن النهج القويم وأن تحاول تؤدى وتقرب إليه وتدن من منه ربما بعضهم من لأمر دنيوي والعياذ بالله وأخبرهم أنهم إذا التقوا معكم في بعض المجالس أو بعض الطرق ربما يظهرون لكم الإيمان ويظهرون لكم الخير وهم على خناف هذا تماما وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والأنامل هي طرف الأصابع كما تعلمون وعض لم يستعمل إلا بالضاد التي هي من غير عصا والمقصود بها أي أنهم ألصقوا الأسنان بالأسنان هذا أصل العض تحامل الأسنان بعضها على بعض والعض كله بالضاد إلا في بعض المواضع جاء بالضاد التي هي بالعصا كما في قول عضى الزمان أي اشتد وهكذا عضت الحرب الحرب أي اشتدت فإنهم في ذيل الموضعين فقط بالضاد التي هي بالعصا وجميع المواضع بالضاد من غير عصا، وإذا خلو عضوا عليكم الأنام من الغيض، فالعض لا يستعمل إلا من غير عصا. في لغة العرب إلا في موضعين، ومنه قولهم عضت الحرب أي اشتدت وعض الزمان أيشتد، هذان موضعان استعمل فيهما بالعصا. والمقصود كما سمعت، ألسق الأسنان بعضها بعضها ببعض، كل ذلك غيضاً حناقاً. إذا أنكم لم تميلوا إلى دينهم، وهم يودون أنكم أكثر من هذا المحبة التي هي محبة الغرابة أن تكون محبة ديانة، حبة ولا، العياذ بالله، هذا ما وجدوا؟ لذلك حصل لهم من الغيض ما حصل لأنهم ما ظفروا بالذي يريدون أعظم المحبة لهم لأجل قرابتهم وهو ميلهم إلى الدين، إلى مهم عليه من الشر، والعياذ بالله. فقال الله موتوا بغيظهم إن الله عليم بدات الصدور. وهكذا أهل الباطل يحقرون ولا يرفع لهم رأس موتوا بغيظكم فهم امتلأوا حنقا وغيظا على أهل الحق وعلى أهل الخير في كل زمان ومكان أهل الباط ملئوا حنقا ملئت صدورهم حنقا وغيظا على أهل الحق ولا يبال بهم يقال لهم موتوا بغيظكم كما قيل دعهم يعضوا على صم الحصى كمدن من مات منهم عندي له كفنوا. هذا صواب هكذا يقال لأهل الباطن دعهم يعضوا على صم الحصى كمدن من مات منهم عندي له كفن قل موتوا بغيظهم فلا يبال بهم ولا يرفع لهم رأس وينبغي الشخص أن يكون صلبا في دينه ولا يميل إلى أهل الأهوة فالله حذر الصحابة ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم انتبه أن يكون عندك هوادة لأهل الشر أو لين لأهل الباطل فأنت أحق بصطلابة في دينك أما هم على باطل وربما يحاولون أن توددون إليهم إلى آخر هم الذين يتوددون إلى أهل الإيمان ويتوددون إليهم بالإسلام وبالمعتقد الصحيح حتى يحصل التأخي فيما بينهم فنحصل هذا عتاب وتوبيخ لأولئك النفر الذين تقدم أن الآية نزلت فيهم عندما سألوه وإذا خلو عضه عليكم الأنامل فمهي الأنامل نعم أطراف الأصابع أحسنها وعض العض بأي شيء استعمل بالضاد من غير عصا وأما التي هي الض اختطاء فهذا لا يستعمل فيه العض إلا في كم موضع في موضعين أحسنت أي بالضاء يستعمله في موضعين نعم عضت الحرب أيش تدت وعض الزمان أيش تدت الزمان هذا بالضاء أو بالطاء قال المفسر رحمه الله البغوي قوله تعالى ها أنتم ها تنبيه وأنتم كنائها للمخاطبين من الذكور أولئي أي من تقدم ذكرهم أولئي اسم للمشار إليه يريد أنتم أيها المؤمنون تحبونهم تحبون هؤلاء يهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة وهم يحبونهم لأجل هذا لا لدينهم حاشاهم رضي الله تعالى عنهم فهم أهل الولاء وأهل البراء، أهل الولاء يهذن إيمان والبراء من الكافرين والمنافقين، ولكن أحبهم لأجل القراب التي بينهم الرضا والمصاهرة، وربما تكون هذه محبة جمليّة، ولكن الخشية منها المين في ينبغي شخص يحذر يحذر من هذا الشيء الذي ربما يتسبب إلى نعاطف زيادة عن المشورة. وإلى الميل إلى شيء مما هم عليه أو السقوط على شيء مما هم عليه من باطن فلا تحملك هذه المحبة الجبلية على شيء من هذه الأمور مخالفة شرعنا ورسول الله كان يحب أبا طالب حبة جبلية إنك لا تهدي من أحببت قال قوله وَلَا يُحِبُّونَكُمْ أيهم هُم لما بينكم من مخالفة الدين أي يحبونكم فعندهم انظر عنهم براء وهم على خناء وعلى باطن ومع ذلك عندهم براء المؤمن أحق بهذا أحق بهذا الأمر أن يكون صلبا في دينه وهكذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم عندهم تجلد على باطلهم أن يشو واصبروا على آلهتكم إن هذا الشيء يراد احذروا لكم تميلوا عن هذا الذي أنتم عنهم شووا واصبروا حتى تصلوا المقصود ونسأل الله العائل فيهم وأهل الإسلام تجدهم يتوددون الكافرين ويستقبلون ما يأتي من جهتهم من الشر والعائل وهم ما يبانون بنا ما نحن إلا مثل البعوض عندهم أو الذباب فلا يبالون بأهل الإسلام وأهل الإسلام يتوددون إليهم والله نهى عن هذا قوله لا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين قال مقاتل هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم هم معذرون إذا كانوا يحبونهم لما أظهروا لنظاهر الشخص والأمور المواطن هي الله سبحانه وتعالى فنحن من أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وهو من إخواننا ومن أظهر من خلاف هذا أبغضناه وأبعدناه أبغضناه وأبعدناه هذا ميزان عظيم وضعه أمير المؤمنين وهو مقود من الأدلة فلك ظهر شخص وضعه الإمام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه نحن لنا ما ظهر من الناس والباطن ليست إلينا والسرائر يعلمه الله سبحانه وتعالى ولكن من بدت منه أمور الشر ولاحى منه الشر فهذا يحذر منه ينتبهنا وما أمرنا بالتنقيب عما في صدور الناس ما أمرنا بهذا أبدا تتبع هذا الشخص بعينه انظروا إلى آخر ذلك لا ما أمرنا فمن أظهر شرراً فهذا يبغض ويحذر منه والذي يظهر لنا خيرا فهو أخونا وعلى خير الأصل فيه هذا هو حتى يظهر لنا خلاف هذا الأصل فيه ولا سيما من علم الأصل هذا فيه أنه خير ومزكى إلى ذلك قال لما بينكم من مخالفة الدين قال, منا قال مقاتل هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهر من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها فإذا الكتاب هنا المقصود به الجنس تؤمنون بجنس الكتاب المقصود الكتاب أي كل الكتب وليس المقصود كتابكم فقط بل تؤمنون بكل الكتب ولا يكون الشخص مؤمنا إلا بذلك أن يؤمن بجميع الكتب المنزله. من عند الله جل وعلا وأما العمل بها وغير ذلك هذا شيء آخر لكن إيمان المجمل هذا واجب أنك تؤمن بجميع الكتب المنزلة وأما كتاب الله الله سبحانه وتعالى نسخ به الكتب المتقدمة فيجب أن يؤخذ به جميعا يأخذ به يدخل الشخص بالسلم كافة لكن كلام عن الكتب المتقدمة فما وافق شرعنا أخذنا به وما خالفه يرد لأنها قد حرفت ونصخت وبدلت وأما الإيمان هذا المجمل فواجب على الإنسان أن يؤمن بجميع الكتب ومن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب الذي يقول هذه التوراة ما هي من عند الله إن قصد المحرف الآن هذا شيء ثاني أما يقفر بالتوراة أنا كافر بالتوراة هذا يطلق اللفظ أنا كافر بالتوراة أنا كافر بالإنجين أنا لا أؤمن إلا بالقرآن أنا كافر بالتوراة هذا الإطلاق ما يصلح منك هذا يضرك لأن التوراة من عند الله سبحانه وتعالى والإنجين كلا نفا وأما إذا قيد لا بس هذه التوراة المحرفة التي حرفت وبدلت أنا أكفر بها بعد تحريفها وتبديلها هذا شيء آخر ومع اعتقادها أنها في الأصل منزلة من عند الله جل وعلا وأنها كلام الله جميع الكتب كلام الله جل وعلا القرآن وما سبق القرآن كلها كلام الله جل وعلا تكلم بها بصوت وحرف سبحانه قال وتأمرون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها وهم لا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوكم قال وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو وكان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيم فردوا عنكم خلا بعضهم ببعض فتجدهم يعضون عليكم الأنامل من الغير وهذا يخرج ما في صدر أهل الآخر والثاني كذلك هؤلاء كذا هؤلاء كذا ويمكرون بأهل الحق ويحيكون بهم ويتربصون بهم دوائر هذا عند الانفراد أما عندكم يظهرون لكم الخير وأنهم منكم وإليكم هذا شأن المنافقين وشأن اليهود المصدعفين ربما يظهرون شيء من الود للمسلمين لكن عند قوتهم ما يبالون بهذا إذا اشتد ساعدهم ما يبنون بهذا أبداً لا يظهرون وداً بل يظهرون عداوة صليحة صرفة لكن إذا وجد ضعف فيهم تجدهم يتوددون ربما شيئاً ما وأما المنافقين فهذا صنيعهم ودأبهم قال رحمه الله وكان بعضهم مع بعض قوله تعالى عض عليكم الأنامن من الغيض يعني أطراف الأصابع واحدتها أنملة وفيها عشر لغات أنملة كأصبع نكروا تسع لغات في الأصبع وهكذا أيضا كذلك تسع لغات العاشرة احتاج أن تنظر لأن العاشرة في أصبع أسبوع قال أننا بضم الميم وفتحها من الغيظ أي لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وينبغي لأهل الإيمان أن يغيظوا عن النفاق والعصيان بائتلافهم واجتماعهم اجتماع كلمتهم واعتلافهم أيضا محبتهم فهذا الذي يغيظ الأعداء أما التفرق والشحناء والبغضاء بين أهل الحق هذا يفرح به الأعداء ويسعون إليه جاد وصول إليه ونحن نفرحهم ونقر أعينهم بهذا الشر وهذا لا يليق بالمؤمن أنه يفرح أعداء الله فإن اللائق به أنه يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى ويسعى في إغاظتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر القوة مع شيء من الضعف ربما في أصحابه جاءهم مكان بعيد سفر ومع ذلك أمرهم بالرمل وأنهم يغملون إذا كان الأعداء يروننا نرمل حتى يرون شيء من شدة وأننا لسنا ضعفاء إدخالا للغيظ وكذلك إظهارا للقوة أهل الإسلام وأما هذه الأمور تضعف المؤمنين وتضعف كذلك اجتماع كلمتهم وإتلاف ما هم عليه من الخير فعلى هذا يجب على المؤمن أن يسعى جادا في إغاظة الكافرين كما أمر الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم فهذا فيه إشارة إلى هذا الأمر أن أهل الإيمان يسعون في إضافة الكافرين ويبتعدون عما يفرحهم انظر إلى هذا التفسير من الغيض لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم قال وعض الأنام العبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجاز الأمثال وإن لم يكن ثم عض نعم وإن لم يكن ثم عض ربما لا يكون هناك عض لكن هذه كنايات في لغة العرب والقرآن نزل بنغة العرب وهذه حقائق أيضا كمانك حقائق ولكن هذا أسلوب من أساليب اللغة ولا نقول مجاز سلوب من اسلوب من أساليب اللغة وإن لم يحصل عرض حقيقي فإن العرب تعبر بهذا والقرآن نزل بنغة العرب أما مجاز فليس في القرآن مجاز ليس في القرآن مجاز وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب فإنهم يستعملون هذا لمن حصل له غيظ فإنهم يعبرون بنحو هذا التعبير وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإن لم يحصل شيء من العض لكن غيظ موجود فالعرب تعبر بهذا الشيء ومحتمل أنه على الحقيقة عض حصل العض معنا بسبب الغيظ حصل العض عن الأنامل بسبب الغيظ محتمل هذا ومحتمل أنه كما سمعت أن هذا من أسانيب العرب تعبر العرب بهذا وإن لم يكن ثم عض يقولون هذا التعبير وليس بعيد أنه على الحقيقة وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ حصل منهم هذا الشيء أنهم أدخلوا أناملهم وعضوها بأسنانهم غيظا وحنقا عليكم حال الحقيقة إيش المانع من هذا؟ قال وهذا من المجاز الأمثال وإن لم يكن سمعب هذا يحتاجنا أن ينظر أكثر والمجاز كما سمعتم تكلم عنه أهل العلم وأحسن من تكلم عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ولا سيمة بن القيم صاعق المرسنا سماه الطاغوت جعلهم من الطاغيت هذا المجاز لأنهم توصلوا به إلى نفس وأنه في الحقائق الواضحة الجنية التي تعلق بالذات الإلهية وهي صفاته وجعله مجردا من الصفات عطلوه من الصفات تماما وهذا من أعظم التنقص للرب جل وعلا أنه مجرد عن صفاته عليم بلا علم سميع بلا سم هؤلاء الناس العقينا لله سبحانه وتعالى وآكنا معتزنة أيضا أثبتوا ربما أسماء مجرد عن الصفات، وأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات وإنما هو عليم بالنسبة للمخلوق لأنه خلق فيه علما فسمي عليما أما هو ما هو عليم طيب تقول الله يقول عليم لا عليم هذا لأنه خلق مخلوقا عليما فقيل له عليم أما هو ما يقال له عليم ليس من أسمائه العليم فحسفنا الله إن عملوا فهذا لا يوافق عقل ولا يوافق دين أن يقال عليم بلا علم كما تقول معتزنا أو عليم لأنه خلق عليما وهو المخلوق حاصل هؤلاء الهوى متعبون جدا ومع ذلك الحمد لله منهجهم كما ترون في هذا الباب باب الأسماء والصفات واضح جلي لكل ذي عينين من بصره الله سبحانه وتعالى ومن في, في باب الأسماء والصفات وهو من أخطر الأبواب التي ظلت فيها الطائف هذه حتى أشاعره على أنهم من أقرب الناس بالنسبة لي غيرهم من الطائف هذه لا الحق إلا أنهم ضلوا السبيل أيضا ضلوا السبيل في هذا الباب وأثبتوا بعضا ونفوا بعضا ونفوا الأكثر على أنهم أقرب من غيرهم قال رحمه الله يعني أطراف الأصابعي واحدتها أنملة بضم الميم وفتحها من الغيظ لما يرون من إثلاف المؤمنين اجتماع كلمتهم وعض الأناملي عبارة عن شدة الغيظ وهذا من مجالس الأمثال وإن لم يكن تم عض ليس هناك ما يعني يكون عض حقيقي موجود قل موتوا بغيظهم أي ابقوا, على أي ابقوا إلى الممات بغيظكم استمروا على هذا ولا تبالوا بهم وليك ترس أحدكم بهؤلاء الحاقدين ولا تلتفتوا إلى أهل الحسد أهل الحق قل موتوا بغيظكم دعهم يقولوا ما شاءوا فيك إن الله عليم بلا الصدور أي بما في القلوب من خير وشر هذا إن شاء الله نحتفظ